ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالقفر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالقفر أولئك حرطت النار يوم